سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر له واحة للبشر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر له واحة للبشر عليها تسعة عشر وَمَا تَعْلَمَ أَصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلَائِكَةٍ وَمَا تَعْلَمَ عِدَّتَهُمْ وَمَا تَعْلَمَ عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ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 وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصباح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر نذير للبشر لمن ساء منكم أي يتقدم أو يتأخر نذيرا للبشر لمن ساء منكم لمن ساء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمن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 حتى أتى اليقين، فما تنفعهم سفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستفيرة فرّت من قسورة.